بسم الله الرحمن الرحيم اور اسرع الله قول التي تجاد في نفسها وزوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من سائهم ما هم له من متاههم ان انهاتهم الا الله ولدهم وانهم يقولون من كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتمى يَكُنْ صَوْمُهُ عَوْنًا لَهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ لَقَدِيرٌ فَمَنْ يَرَى يَجِدْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَمَنْ قَدْ أَيَّ هَذَا فَأَسْـ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَارْكَنِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَثِقَ حُدُودَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ حَقَّ عَلَيْهِمْ غَضَبِي وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ فقد أنذرنا آيات بيناتهم وللكافرين علىهم مهي يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بنا عملوه أحصاه الله ونسوه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 وَلَا ادْرَانِيَ لَا لِكِ وَلَا أَكْثَر إِلَّا هُوَ وَلَعَمْ أَيْنَمَا كَانُوا حَصْرٌ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ألم تر إلى الذين نهوا عن مجواهم يعودون لما نهوا عنه ويتماجون بالإثم والعبوان ومعصية الرسول وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَحْفِظَ الرَّسُولُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الَّذِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ أَفَإِنْ لَمْ نُعَذِّبْهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ في وزم جهنم هم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا الى تما جيت فلا تتمادوا بالاثم ولا عبوا عن عصيه الرسول وما توبوا بالغير واتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضاعهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المدارس ففسحوا يفسح الله لكم وإِلَىٰ قِيلًا شُذُفًا شُذُّ يَرْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ رَّبَّنَا لَا تَعْمَلُ عَلَيْنَا ظُلْمًا يمو بين يدينا لجواق صدق ذلك خير لكم واظهر ان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفق ان لا تقدموا بين يدينا لجواق صدق فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ثَقُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَادِمِينَ وَعَلَىٰ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَظَمُ مَا يَعْمَلُونَ مِنَ عَذَابٍ شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّقُوا أَيْمَانَهُمُ الجُنُب ففضوا عن سبيل الله فلهم عذاب مبين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب ربما فيها قَالُوا يَوْمَ يَعَظُّهُ اللَّهُ جَمِيعًا سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَأْنٍ أَلَا استحوذ على اليم الشيطان فآسام ابن الله الا انك تحب الشيطان فالا ان حب الشيطان قاترون إن, ان الذين يها قُلِ اللَّهُمَّ رَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَسَبَ اللَّهُ لَهُمْ غَضَبًا وَأَخْذُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وعزون من حاج الله ورسوله ولو كانوا, كانوا آباء وَلَهُمْ أَوْعَاشِيرُهُمْ وَلَائكَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ مُلْهِمَانِ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ رضي الله عنهم ورضوا عنه قل هائئك حزب الله هلائئ نحب الله هم المصلحون